أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكن مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إن لذائق. فَأَوْيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على شرر متقابلين يضاف عليهم بكأس من معين